مغني اللبيب من كتب الأعاريب لابن هشام لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعود العصيمي الدرس الثالث الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد كنا في درس يوم أمس قد تعرضنا إلى الضابط الأول من ضوابط كيفية الإعراب وكان الضابط الذي ذكره ابن هشام رحمه الله يتعلق باللفظ المعبر عنه عند الإعراب قال إن كان على حرف واحد فإننا نأتي باسمه الخاص أو باسمه المشترك عندما نريد التعبير عنه في الإعراض وقلنا إن الكلمات التي تأتي على حرف واحد قد تكون أسماء وقد تكون أفعال وقد تكون حروفا فمن أمثلة الأسماء التي جاءت على حرف واحد تاء تاء تاء الفاعل وواو الجماعة ومن الأفعال التي جاءت على حرف واحد الأفعال قي وشي ولي إلى آخره ومن الحروف التي جاءت على حرف واحد حرف الجر الباء واللام ليس كل حرف الجر الباء واللام والكاف والكاف الجارة وحروف العطف منها الواو والفا هذا ما ذكره في هذا الأمر وبين في هذا أنه لا يجوز لك أن تعبر عنه بلفظه بمعنى أنك لا تقول تو فاعل أو بحرف جر بل لابد أن تأتي باسمه الخاصة وباسمه المشترك فتقول التاء فاعل أو الباء وذكرنا أن كل ما جاء من الألفاظ على حرف واحد فإنه مبني واستطردنا في هذا بحيث تحدثنا عن المبنيات من الكلمات من الأسماء والأفعال والأفعال الحروف. ذكرنا أن الحروف كلها مبنية وأن الأفعال جلها مبنية فالفعل الماضي مبني دائما وفعل الأمر كذلك والفعل المضارع يبنى إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة أو نون الإناث والأصر فيها أن تكون معربة لكن بعض الأسماء تبنى وهي محصورة من أشهر الأسماء المحصورة الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الأفعال وأسماء الأصوات وبعض الظروف, بعض الظروف مثل قبل وبعد وحيث وإذا ومثل أيضا بعض المركبات بعض المركبات الإسمية مثل سيبوي ما ختم بويه من الأعلام فإنه مبني فإذا جاءك سيبوي تقول سيبوي هنا اسم مبني على الكسر سواء كان في محل رافع أو في محل ناصب أو في محل جر وهكذا المركبات من الأعداد الأحد عشر إلى تسعة عشر ما عدا اثني عشر وكذا بعض المركبات الظرفية بين بين صباح مساء تقول أقابله صباح مساء هذا مبني على الفتح وكذلك هذا الأمر بين بين حيص بيس شذر مذر كل هذه مركبات مبنية وأخيرا ما كان من الأعلام المؤنثة على فعاله فإنه مبني كحذامي وقطامي انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن طريقة إعراب المبنيات وقلنا إنها مبنية هذه الطريقة على خطوات الخطوة الأولى أن نذكر ماذا النوع نذكر النوع العام لها نقول اسم أو فعل أو حرف ثم بعد ذلك نذكر النوع الخاص بمعنى أن نقول اسم شارف فعل ماضي حرف جر ثم بعدها أن نذكر الحكم نذكر الحكم فنقول مبني وهذه اللفظة ملازمة مع كل المبنيات التي مرت معنا بعدها العلامة والعلامة هي ما يظهر في اللفظ إذا قلنا مثلا حضر فعل ماضي مبني على الفتح وإذا كان مقدرا فإننا نذكر تقديره لأن بعض أو بعض الكلمات قد يكون أو تكون العلامة مقدرة معها وأيضا قد يكون هناك بعض الكلمات بناؤها على الحلف وذلك في فعل الأمر بعد هذه الخطوة ننتقل الى نعم هنا النقطة التي هي اللب العراب هل له محل أو ليس له محل. وقد ذكرت لكم حصرا إجماليا لما له محل وما لا محل له من الكلمات المبنية فقلت إن الحروف كلها لا محل لها كل ما مر معك من حرف فتقول حرف مبني لا محل له من العرب مبني على كذا طبعا ثم الأفعال عندنا الفعل الماضي مبني دائما وهو لا محل له من الإعراب كل ما مر معك من فعل ماض فقل لا محل له من الإعراب إلا إذا وقع شرطا إلا إذا وقع شرطا لأدات جزم أو وقع جوابا لأدات, لأدات شرطا أو وقع جوابا إذا وقع فعل شرط أو وقع جواب شرط فإنه يكون في محل جزي ستقول مثل ما سبق الخطوات فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزي في هذه الموضع فقط ستقول في محل وبقية المواضع ستقول لا محل له من الإعراض نأتي إلى فعل الأمر فعل الأمر لا محل له من الإعراب كل ما جاءك من فعل الأمر ستقول في نهاية الإعراب لا محل له من الإعراب يستثنى من هذا لو وقع في جواب الشرط لو وقع في جواب الشرط مثل إن جاء زيد فأكرم, إن جاء زيد فأكرم. هنا تقول فعل الأمر في محل جزم ثم نأتي إلى الأسماء الأسماء المبنية التي ذكرناها والأفعال المبارعة هالمبنية لها محل من الإعراب وهذا مبني على معرفة الإعراب وطريقته كما سيأتي بإذن الله يستثنى من الأسماء نوعان لا محل لهما من الإعراب وهما أسماء الأفعال وأسماء الأصوات وأضيف اليوم ثالثا وهو ضمير الفصل ضمير الفصل يعني كان تقول كان زيد أو تقول زيد هو الكريم زيد هو الكريم زيد المبتدى والكريم خبر وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب رغم أنه اسم فهو مستثنى من الأسماء وضمير الفصل يقع غالبا بين ركني الجملة الإسمية بين ركني الجملة الإسمية ولهذا يكون بصيغة الرفع قبل أن ننتقل إلى الضابط الثاني أنبه إلى أمرين سابقين الأول منهما ما يتعلق بالبيت الذي استشهد به ابن هشام وهو قول عمر ابن براقة وقلنا إن براقة هي أمه وهو شاعر جاهلي محتج به ذكر ذلك عبد القادر البغدادي في شرحه لأبيات المغني والبيت هو قوله وما هداك إلى أرض كعالمها وما أعانك في عزم كعزامي جاء, جاء بالروايتين وما أعانك في غرم كغرامي وما أعانك في عزم كعزامي ال الذي أنبه إليه أن الشاهد في الكاف في قوله تعالمها وما هداك إلى أرض تعالمها عندما قال الكاف فاعل يريد بالكاف الكاف التي في قوله كعالمها ما إعرابها نعم الكاف الأولى ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أما الكاف الثانية فهي الكاف الاسمية وإعرابها هنا اسم اسم ظاهر بمعنى مثل بمعنى مثل نريد إعراب الكاف وحدها فقط الكاف وحدها هنا اسم اسم بمعنى مثل اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محلي رفع فاعل ولهذا قال الكاف فاعل فالكاف هي فاعل هداكة فاعل هداكة الكاف لأنها بمعنى مثل والتقدير وما هداك إلى أرض مثل عالمها وما هداك إلى أرض مثل عالمها أنتقل معكم إلى الضابط الثاني يقول ابن هشام رحمه الله تعالى وإن كان اللفظ على حرفين نطق به فقيل قد حرف تحقيق وهل حرف استفهام ونفاعل أو مفعول والأحسن أن تعبر عنه بقولك الضمير لألا تنطق بالمتصل مستقلا ولا يجوز أن تنطق باسم شيء من ذلك كراهية الإطالة وعلى هذا فقولهم الأقيس من قولهم الألف واللام وقد استعمل تعبير بهما الخليل وسيبويه هذا هو الضابط الثاني يقول فيه إن كان اللفظ الذي أريد أن أعربه على حرفين فإنني أنطق به على حاله أي بلفظه من غير تغيير ذلك لأنه لفظ مستقل موضوع لنفسه مثل قد هذا لفظ موضوع على حرفين فإذا أردت أن أعربه فإنني أقول قد حرف تحقيق مبني على السكون ولا أقول لا محل لهم الإعراب أحسن ولا أقول القاف والدال حرف تحقيق هذا واضح لكن لابد أن نوضح كلام ابن هشام حتى تستطيع أن تفهم كلام العلماء كما أرادوا كذلك بل تقول حرف إضراب مبني على السكون لا محل له من الإعراض أو حرف عطف لأنه يأتي هذا ويأتي هذا لا تقول الباء واللام حرف عطف هذا الذي ينهاك عنه لماذا يقول لأن قولك القاف والدال يؤدي إلى الإطالة في الكلام يؤدي إلى الإطالة في الوصف وهذا غير مفيد نسأل سؤالا ما أنواع الكلمات التي يمكن أن تأتي على حرفين يمكن أن يأتي منها على حرفين الاسم والفعل والحرف نريد أمثلة على الاسم مما جاء على حرفين ما أمثلة نا هذه فيها اشكال اورده ابن هشام كم حرف هذه اذا عددت الواو مقلوبه من اصل فتصير أو يكون اصلها ثلاثه من ها متى ثلاثه فيها اشكال سياتي لكن ما ومن ويد ودم وأب تأتي على حرفين فيد تقول أنها على حرفين نريد فعلا على حرفين قل قف طبعا فعل سل, سل, سل وأيضا يأتي مع المضارع فيما كان معتلا كأن تقول لم يرى لم يرى نريد حرفا على حرفين وهذا كثير وهذا كثير وقد مثل له بقد وهل وبل قال ابن هشام ونا فاعل عندما تقول اكرمنا الطلاب اكرمنا الطلاب تقولنا فاعل أو مفعول إذا قلت أكرمنا الطلاب أكرمنا الطلاب تقولنا مفعول يقول والأحسن في التعبير عنا المتصلة الأحسن أن تعبر عنه باسمه المشترك فتقول الضمير فاعل أو الضمير مفعول قال ولا يجوز أن تنطق باسم شيء من ذلك كما قلنا قبل قديل لا تقول القاف الدال حرف تحقيق كراهية الإطالة وعلى هذا فقولهم الأقيس من قولهم الألف واللام عندما نقول رجل فإنه نكرة اسم نكرة وعندما أقول الرجل فإنني أقول إنه معرفة تعرف بماذا؟ بأل كلكم قلتم أل أو الألف واللام هذه المسألة مسألة خلافية قال فيها وقولهم أل أقيسوا من قولهم الألف واللام والحقيقة أن تم اعتراض على هذا الكلام اعترضه الدمامين في حاشيته على المغني أو في شرحه إن قلنا إنه شرحا لأن ابن هشام قال هنا أقيس وقال قبل ذلك ولا يجوز أن تنطق باسم شيء يعني لا يجوز أن تقول القاف والدال ثم هنا قال وقولهم الأقيس من قولهم الألف واللام لماذا؟ لأن قوله أقيس أفعل تفضيل يعني أن الثاني مقيس لكنه أقل منه في هذا لأن أفعل التفضيل مقتضاه أن يشترك اثنان في وصف ويزيد أحدهما على الآخر في ذلك الوصف فإذن كأن كلام بن هشام متناقض قال لا يجوز ثم قال هنا أقياس هذا اعتراض من الدماميني لن على هذا الاعتراض حتى نعرف أن هذه المسألة وهي قولهم الأقياس من قولهم الألف واللام منبنية على مسألة أخرى لا بد من بيانها ألا وهي ما المعرف للرجل مثلا ما المعرف هل هو الألف واللام جميعا أو اللام وحدها والألف زائدة أو الألف وحدها واللام زائدة على أقوال إذن المسألة فيها خلاف القول المتجه عند الأكثرين أن المعرف هو الألف واللام برمتها إلا أن وهو طبعا قول الخليل وسيبويه إلا أن الخليل يقول إن الألف واللام أصليتان وهما المعرفان وهمزة أل قطع ووصلت في الكلام لكثرة الاستعمال تسفيلا أما سيبويه فإنه يقول إن المعرف هو الألف واللام لكن اللام أصر والهمزة زائدة اللام أصر والهمزة زائدة لكنه اعتد بها عند الوضع اعتد بهذه الهمزة عند الوضع فأخذت حكم الأصلي وإلا فإنها زائدة إذن في خلاف بين الخليل والسيبوي نأتي إلى مسألتنا هل نقول أل أو نقول الألف اللام أما الخليل فلا يجوز عنده البتة أن تقول الألف اللام وإنما تقول أل معرف بأل وأل حرف تعريف وعلى هذا بدأ ابن مالك في هذا الباب فقال الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط أما سيبويه فيجوز عنده أن تقول حرف تعريف ويجوز أن تقول الألف واللام حرف تعريف إلا أن المرجح والأولى أن تقول ال لأن التعريف بهما معا عرفنا الآن الخلاف وأرجعناه إلى المسألة فإذا اعتراض الدماميني على ابن هشام لا وجه له لأنه أراد أن يحكي القولين في المعرف يشير إلى القولين في المعرف وإن كانت عبارة ابن هشام فيها غموض للدلالة على هذين القولين حتى يكون ثمة انصاف للدمامين أيضا نحن نجيب عما اعترض به لكن نقول إن عبارة ابن هشام فيها شيء من الإجمال والإبهام بقي تنبيه متعلق باللفظ الذي على حرفين لو جاء فعل ماض معتل الوسط وقد اتصل به ضمير من ضمائر الرفع مثل قال واتصل به تاء الفاعل ماذا أقول قلت أصام صمت وباع بعت إذا أردت أن أعرب هذا الفعل الذي بقي على حرفين كيف أعبر عنه ما اتضحت الصورة إذا اتصل بالفعل الماضي المعتل الأجوف اتصل به تاء الفاعل أو ناء الفاعلين مثل قال فإن لي أقول قلت أو قلنا كيف أعبر عنه عند الإعراض أقول قال أو قل تضح الإشكال أنا قلت ذاكر جيدا قلت ذاكر جيدا أريدك أن تعرف قلت قال فعل ماضي ها والرأي الآخر قل فعل ماضي هنا لك, لك الأمران لكن الأولى أن تعيدها أن تعيدها إلى صيغة الماضي الأصلية لماذا لأنك لو قلت قل التبست بصيغة الأمر واللبس محذور ونحن مطالبون بتجنبه فلهذا ينبغي أن تتركه فتقول قال فعل ماضي وباع فعل ماضي قال بعد ذلك رحمه الله وإن كان أكثر من ذلك نطق به أيضا فقيل سوف حرف استقبال وضرب فعل ماض وضرب هذا اسم ولهذا أخبر عنها بقولك فعل ماض وإنما فتحت على الحكاية يدلك على ما ذكرنا أن الفعل ما دل على حدث وزمان وضرب هنا لا تدل على ذلك وأن الفعل لا يقلو عن الفاعل في حالة التركيب وهذا لا يصرح أن يكون له فاعل ومما يوضح لك ذلك أنك تقول في زيد من ضرب زيد زيد مرفوع بضربة أو فاعل بضربة فتدخل الجار عليه وقال لي بعضهم لا دليل في ذلك لأن المعنى بكلمة ضربة بكلمة ضربة فقلت له وكيف وقع ضرب مضافا إليه مع أنه في ذلك ليس باسم في زعمك فإن قلت فإذا كان اسما فكيف أخبرت عنه بأنه فعل قلت هو نظير الإخبار في قولك زيد قائم ألا ترى أنك أخبرت عن زيد باعتبار مسماه لا باعتبار لفظه وكذلك أخبرت عن ضربة باعتبار مسمى وهو ضربة الذي يدل على الحدث والزمان فهذا في أنه لفظ مسماه لفظ كأسماء السور وأسماء حروف المعجم ومن هنا قلت حرف التعريف أل فقطعت الهمزة وذلك لأنك لما نقلت اللفظ من الحرفية إلى الاسمية أجريت عليه قياس همزات الأسماء كما أنك إذا سميت بي اضرب قطعت همزته وأما قول ابن مالك إن الإسناد اللفظية يكون في الأسماء والأفعال والفروف وإن الذي يختص به الاسم هو الإسناد المعنوي فلا تحقيق فيه وقال لي بعضهم كيف تتوهم أن ابن مالك اشتبه عليه الأمر في الاسم والفعل والحرف فقلت كيف؟ توهم ابن مالك أن النحويين كافة غلطوا في قولهم إن الفعل يخبر به ولا يخبر عنه وأن الحرف لا يخبر به ولا عنه وممن قلد ابن مالك في ذلك الوهم أبو حيان أو في هذا الوهم أبو هل هو الضابط الثالث وهو طويل لكنه بصورته المختصرة يريد به أنك إذا ردت أن تعرب لفظا على ثلاثة أحرف فأكثر لفظة على ثلاثة أحرف فأكثر كيف تعربها يقول تعربها أيضا على لفظها المعبر بها الذي تنطق به فتقول في سوف سوف حرف استقبال وتقول في إن إن حرف توكيد ونص وتقول في لكن لكن حرف استدراك ونص وتقول في حضرة فعل ماض فتعبر عن اللفظ المكون من ثلاثة أحرف فأكثر بلفظه ما تغير شيئا كما قلنا فيما كان على حرفين والعلة في ذلك هي العلة السابقة وهي كراهية الإطالة فإذا كانت كراهية الإطالة معنا فيما كان من حرفين فكيف بها إذا كانت من ثلاثة أحرف فأنت لو أردت أن تأتي بالاسم من سوفا فإنك ستقول ستقول السين والوا والفا حرف تسويف وهذا أو استقبال وهذا ليس بجيد قال رحمه الله تعالى وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ نُطِقَ بِهِ أَيْضًا فَقِيلَ سَوْفَ حَرْفُ إِسْتِقْبَالِ وضَرَبَ فِعْلٌ مَاظٍ يقول هنا وضرب هذا اسم ضرب الذي نستعمله عند الإعراض في قول ضرب زيد محمداً أعرف ستقول ضرب فعل ماضٍ طيب ما نوع ضرب في جملة الإعراض اسم هي اسم يريد الآن أن يبين لنا أدلة اسمية هذه الكلمة يقول وضرب هذا اسم ولهذا أخبر عنها بقولك فعل ماضل هذا الدليل الأول أنه أخبر عنها ولا يخبر إلا عن الأسماء لا يخبر إلا عن الأسماء طيب. طيب. طيب. طيب. طيب هناك إشكال إذا كان اسم فلما فتح آخره وقيل ضارابا قال على الحكاية قال على الحكاية الحكاية ذكرها العلماء في مثل, هذه في مثل هذا الموضع وهو أن أنك إذا جعلت أي لفظة علما على شيء فإنه يجوز لك أن تحكيها سواء كانت هذه اللفظة اسما أو فعلا أو حرفا فإنك إذا وضعتها علما يجوز أن تحكيها مثل ضرب تقول ضرب فعل ماضا حكيته وتقول من؟ حرف جر حكيت الحرف وتقول زيد فاعل حكيت الاسم لكن ما حكمها من حيث الإعراب والبناء هل أقول ضرب أو أقول ضرب لأنه اسم أليس اسم مثل هو مثل مثلا ساقار أو, أو مثلا سامار باسم رجل بارابا با الآن قلنا إنه اسم ألا نعامله معاملة الأسماء يقول العلماء إنك عندما جعلته علما بالحكاية ننظر إلى هذا الاسم إن كان مكوناً من ثلاثة أحرف أوسطها ساكن فإنه يجوز لك أن تصرفه ويجوز أن تمنعه من الصرف يجوز أن تصرفه ويجوز أن تمنعه من الصرف مثل سوفة وإن كان ثلاثياً متحرك الوسط أو أكثر من ثلاثة فإنه مبني على كل حال فإنه مبني على كل حال ومنهم من يحكي بصورته التي جاء عليها وهذا هو الأقرب في الاستعمال مثل ما قلنا في ضربة قال وإنما فتحت على الحكاية يدلك على ما ذكرنا أنه اسم أن الفعل ما دل على حدث وزمان الفعل إنما في بيان حقيقته وما هيته أنه الذي يدل على حدث وزمان كتب يدل على الكتابة في الزمن الماضي ضرب يدل على الضرب في الزمن الماضي استقبل يدل على حدث الاستقبال في الزمن الماضي وهكذا يتكلم و أكتب و أجلس يدل على الزمن و الحدث باختلاف الزمن قد يكونوا حاضرا و قد يكونوا مستقبلا قال وضرب هنا لا تدل على ذلك عندما أقول ضرب فعل ماضي هل فيها دلالة على الحدث؟ ليس فيها دلالة على الحدث إنما أريد, إنما أريد أن ننظر إلى لفظها إنما قصد لفظ ضراب أنها فعل ماضي لا معناها تجوهل هنا المعنى وهو حدث الضرب في الزمن الماضي عندما يقول ضرب فعل ماض قال والدليل الثاني على أنها اسم في قولي ضرب فعل ماض ضرب اسم ولست فعل الدليل الثاني أن الفعل لا يخلو عن الفاعل في حالة التركيب. وهذا لا يصح أن يكون له فاعل كل فعل له فاعل ليس ثمة فعل في جملة عربية إلا ولها فاعل قد يكون هذا الفاعل ظاهرا وقد يكون مقدرا فأنت عندما تذكر, ابحث تذكر الفعل ابحث عن فاعله أما في قول ضرب فعل ماضي هل سيبحث أحد عن فاعل ضرب في هذه الجملة؟ لا يبحث أحد فإذن هي لا تحتاج ولا تقتضي الفاعل فإذن هي ليست بفعل وإنما هي اسم ومما يوضح لك ذلك أنك تقول في زيد من ضرب زيد زيد مرفوع بضرب أو فاعل بضرب فتدخل الجار عليه والجار إنما يدخل على الأسماء فإذن هذا دليل على أن ضربا في, هذا في هذه الجملة في هذه الجملة اسم وليست فعلا قال ابن هشام وقال لي بعضهم من المعترضين لا دليل في ذلك لا دليل في قولك مرفوع بضربة أو فاعل بضربة لماذا؟ يقول لي أن المعنى بكلمات ضربة يعني على التأويل وعلى التقدير فقلت له مجيباً كيف وقع ضرب مضافا إليه لأن الباء حرف جر كلمة مجرورة وهي مضاف وضرب تكون مضاف إليه تكون مضاف إليه قال فكيف وقع ضرب مضافا إليه مع أنه في ذلك ليس باسم في زعمك كيف يكون مضافا إليه مع أنه ليس باسم في زعمك بل هو فعل هذا إجابة ابن هشام أورد إشكالا آخر وهو قوله فإن قلت فإن كان اسما يعني في قولك ضرب فعل ماضي إذا كان اسم فكيف أخبرت عنه بأنه فعل يعني يقول هذا تناقض تقول, فعل تقول ضرب فعل وإذا قلت لك ما نوع ضرب تقول اسم لاحظتم السؤال طبعا السؤال الإجابة عليه سهلة لكن هو نوع من الاعتراض الذي يمكن أن يورد على مثل هذه الجملة فيقول ضرب فعل ماضي قلت إنها اسم وعبرت عنها بأنها فعل يقول هذا تناقض قلت أي ابن هشام. قلت هو نظير الاخبار في قولك زيد قائم ألا ترى أنك أخبرت عن زيد باعتبار مسماه لا باعتبار لفظه عندما تقول زيد قائم القائم من؟ هل هو لفظ زيد المكون من الزاي والياء والدال أو هو الذات الذات القائم هو الذات ولكنك هنا أخبرت عن اللفظ لأن اللفظ علامة على الذات الاسم علامة على الذات فأنت اسمك زيد إذن هو علامة على ذاتك تميزك عن غيرك قلت هو نظير في قولك زيد قائم ألا ترى أنك أخبرت عن زيد باعتبار مسماه لا باعتبار لفظه لم ينظر إلى اللفظ هنا إنما نظر إلى المسمى وهو المعنى وكذلك أخبرت عن ضربة باعتبار مسماه وهو ضرب الذي يدل على الحدث والزمان في قولك ضرب زيد محمدا اتضح عندما قال ضرب فعل ماض ضرب, ضرب اسم وعندما أعربها قال إنها فعل يقول إنك عبرت عن المسمى وهو ضرب الدال على الحدث والزمان في ضرب زيد محمدا لا ضربة التي نعربها شبه ذلك بأسماء السور وأسماء حروف الهجاء أسماء السور عندما تقول هذه سورة البقرة أو سورة آل عمران أو سورة قاف سورة البقرة اسم للسورة والسورة عبارة عن الفاظ وكلمات وكذلك أسماء الحروف أسماء حروف المعجم عندما تقول جيم اسم لأي شيء جيم اسم لأي شيء للصوت صوت جه جه لا يؤتى بالصوت إلا معه هاء السكت لأنه لا ينطق بالحرف وحده وتقف عليه لابد أن تأتي معه بهاء السكت الجيم اسم والمقصود والمسمى هو الجه الصاد اسم والمسمى هو صح. وهكذا بقية الحروف لاحظ معي أن الاسم الجيم وهو عبارة عن لف والمسمى هو جه عبارة عن لف كما هو الشأن في سور القرآن مثلا البقرة البقرة اسم الاسم البقرة اسم السورة البقرة وهو لفظ والمسمى هو لفظ هو الآيات المتلوة في سورة البقرة إذن يقول حتى تتضح السورة يقول ومن هنا قلت حرف التعريف أل فقطعت الهمزة وذلك لأنك لما نقلت اللفظ من الحرفية إلى الإسمية أجريت عليه قياس قياس همزات الأسماء التتم لما ذكره ابن هشام أن أسماء الحروف الهجاء الفاضن ومسماها الفاضن فكذلك ضرب ضرب في قولي ضرب فعل ماضن اسم ومسماه ضرب في قولي ضرب زيد محمدا وهو لفظ فالاسم لفظ والمسمى لفظ كما هو في أسماء السور الاسم لفظ والمسمى لفظ وكما هو أيضا في أسماء حروف التهجئة الاسم لفظ والمسمى لفظ هذا وجه الشبه بينها وهو محل الإشكال عند من استشكل فقال إنك قلت إنه اسم وأخبرت عنه بأنه فعل فيقول أنا أخبرت عن, عن اسمه لا عن مسمى قال ومن هنا قلت حرف التعريف ألف قطعت الهمزة كما سبق وذلك لانك لما نقلت اللفظه من الحرفية الى الاسميه اجريت عليه قياس همزات الأسماء اجريت عليه قياس همزات الاسماء الاسماء والاخوه من حيث رسم الهمزه اذا كانت الأسماء صرفة ليست مصادر فانها همزات فان همزاتها همزات قط كلها همزات قطع ما عدا عشرة أسماء مستثناء همزات وهمزات وصف كل الأسماء همزات قطع مثل أحمد، إسماعيل، إبريق، إدريس كل الأسماء, كل الأسماء إذا لم تكن مصادر إذا كانت أسماء صرفة فإن همزات يا همزات قطع إلا عشرة أسماء المشهورة ابن وابنة وامرء وامرأة واثنان واثنتان ووستن وابنم وأيمن وأيمن في القسم هذه عشرة أسماء مستثناء همزات وهمزات وص وبقية الأسماء همزات قطع الكذلك عندما نقلناها وأصبحت اسما اسم على ماذا على المعرف قطعناها قطعنا همزتها فقلنا الحرف تعريف كذلك اضرب لو سميت به فإنك تقطع همزته تقطع همزته لو سميت به افتراب لو سميت به فإنك تقطع همزته لأنك نقلته من الفعلية إلى الاسمية وإذا نقل من الفعلية إلى الاسمية أخذ حكم الأسماء في أن همزاتها همزات قطع وهذه فائدة تتعلق بالنقل إذا نقل فعل أو حرف إلى الاسمية وكان مبدوءا بالهمزة إذا نقل فعل أو اسم إلى الاسمية وكان مبدوعا بالهمزة فإن همزته تقطع وتكون همزة قطع قاعدة يمثل لها بنحو إصمة علم على مفازة وإزرع قرية في الشام تقطع همزاتها أو همزة تقطع همزتها وإن كانت في الأصل وصل. قال وأما قول, قول ابن مالك إن الإسناد, الإسناد اللفظي يكون في الأسماء والأفعال والحروف وإن الذي يختص به الاسم هو الإسناد المعنوي فلا تحقيق فيه أورد ابن هشام هنا إشكالا من ابن مالك العالم المشهور صاحب الألفية في قضية الإسناد الإسناد وأيها الإخوة يكون معنوي ويكون لفظي يكون معنوي ويكون لفظي أشرنا إلى المعنوي قبل قليل وأشرنا إلى اللفظ كذلك لكن لأجل توضيحه إذا قلت زيد قائم قلنا القائم في الحقيقة هو ذات زيد لا لفظ زيت الحكم وهو قائم منصب على ذات زيت لا لفظ زيت هذا إسناد معنوي إسناد إيش؟ معنوي وتقول مثلا الطلاب مجتهدون وتقول محمد كريم الكريم في الحقيقة هو الذات وليس لفظ ليس لفظ محمد والإسناد اللفظي أن تقول زيد ثلاثي الثلاثي الآن هل هو ذات زيد أو لفظ زيد لفظ زيد إذن هذا نقول إسناد لفظي, إسناد لفظي. إذن الإسناد عندنا على قسمين إسناد واسناد. لفظي. ابن مالك رحمه الله تعالى يقول إن الإسناد اللفظي يكون في الأسماء والأفعال والحروف وإن الذي يختص به الاسم هو الإسناد المعنوي فلا يقول ابن هشام فلا تحقيق فيه وذلك أن من علامات الاسم المقررة الإسناد بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للسم تمييز حصل إذن يمكن أو يكون تمييز الاسم عن أخويه الفعل والحرف بماذا؟ بالإسناد, بالإسناد وهو أن تنسب كلمة إلى كلمة هذا الإسناد على قسمين لفظ ومعنوي ابن مالك يقول علامة الإسمية إنما تكون في الإسناد المعنوي لللفظ لأن اللفظ يقول يجري في الأفعال والحروف والأسماء فإذا لا يكون علامة على اسمية الكلمة ابن هشام يقول لا هذا كلام, هذا كلام عار من الصحة لماذا ذكرناه قبل قليل أن المراد هو اللفظ المراد هو اللفظ وأنه يخبر عنه ولا يخبر إلا عن الأسماء وأنه يدخل عليه حرف الجر وحرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء وغير ذلك من الأدلة يقول ابن هشام وقال لي بعضهم يعني بعض المنتصرين لابن مالك كيف تتوهم أن ابن مالك اشتبه عليه الأمر في الاسم والفعل والحرف يعني كيف تخط ابن مالك وهذا نوع من يمكن تلميذ من تلميذه أو تلميذ لابن مالك لأنه ابن هشام من تلميذ تلميذا فقال ابن هشام فقلت كيف توهم ابن مالك أن النحويين كافة غلطوا في قولهم إن الفعل يخبر به ولا يخبر عنه وإن الحرف لا يخبر به ولا عنه يعني أنت أنكرت علي أنني خطأت ابن مالك وهو واحد فكيف يعني تقبل أن ابن مالك يوهم النحويين كافة الذين سبقوه في أن الفعل يخبر به ولا يخبر عنه لأن النحويين يقولون يخبر به ولا يخبر عنه وبن مالك لا يقول أنه يخبر به ويخبر عنه في ظاهر كلامه في ظاهر عبارته وهذا ما ذكره أو ما يفهم من عبارته في شرح التسهيل في شرح التسهيل وقال ابن هشام وممن قلد ابن مالك في هذا الوهم أبو حيان ممن قلده في أن الإسناد اللفظي يجري في الأسماء والأفعال والحروف وأن الذي يختص به الاسم هو الإسناد المعنوي أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف صاحب البحر المحيط متوفى سنة سبعمائة وعلى 45 من الهجرة العلم المشهور أحد المحققين في علم العربية فالخلاصة أن اللفظ الذي نعربه إن كان على ثلاثة أحرف فما فوق فإننا عندما نعبر عنه فإن نعبر عنه بلفظه نعبر عنه بلفظه كما سبق فيما كان على حرفين وقولك مثلا ضرب فعل ماض ضرب تبين لنا أنها اسم وليست فعلا بدليل أنه يخبر عنها وبدليل أن دخول حرف الجري عليها نتوقف هنا ولكن عندنا بعض التدريبات نأخذ تدريبا واحدا وأشير قبل ذلك وأو أذكر بأن امتحان هذا الدرس أو هذا الكتاب سيكون في الأسبوع التالي وليس في هذا الأسبوع امتحان المتعلق بمغني اللذيب سيكون في الأسبوع التالي وليس في هذا الأسبوع أنتم امتحانكم متى؟ يوم الأربعة يعني ستمتحنون في المقررات كلها ما عدا أنه نعم إن شاء الله طيب عندنا مجموعة أمثلة وشواهد لكن أخذ مثالا واحدا وهو قول سبحانه وتعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اكتبوا الآية أو من يحفظها حاول أن تدير ذهنك في هذه الآية معرباء إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون سورة التجربة لحظة نترك فرصة لأخوة لأننا سنمر بسرعة بإذن الله في الأعرب إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نعطيهم نصف دقيقة نبدأ ها تفضل إن حرف توكيد ونصف مبني على الفتح لا محل له من الإعراض ربك اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره ورب مضاف والكاف ضمير متصل ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر في محل جر هو ضمير منفصل مبني على الفتح لا محل, لا محل له من الاعراب لان هذا الضمير هو الوحيد الذي لا محل له من الاعراب تقييد لا بد أن تحدد محلها يفصل يفصل تفضل فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هو بينهم بين ظرف منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظائره على اخره وهو متعلق ب يفصل متعلق بيفصل وهو مضاف وهم أو تقول الهاء أنت بالخيار ونحن سنختصر ونقول هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة أخلكم معي يا شباب لأننا سنطبق في كل درس سنطبق نأتي بمثال يوم مفعول فيه أو ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره وهو متعلق ب يفصل كذلك وهو مضاف والقيامة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره فيما في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب ما اسم موصول ها واحد من الإخوة اسم موصول مبني مبني على السكون في محلي في محلي جر بحرف الجر نقول والجار مجرور متعلق بيفصلوا كانوا ها واحد تفضل انت ها فعل ماضي ناقص مبني على الضم خذ بالظاهر خذ على الضم كانوا على الضم لا لا بقي فعل ماضي مبني على الضم له محل ولا محل له لا محل له لا محل لهم إلا الإعراب والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان في محل رفع اسم كان فيه في واحد واحد اخوة تفضلوا والهاء ضمير متصل مبني مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر والجر مجرور متعلق بي يختلفون متعلق بي يختلفون يختلفون واحد واحد من هنا تفضل ممتاز ممتاز فعل مضالع مرفوع وعلامة رفعه طبعا مرفوع لتجرده من الناصب الجازم وعلامة رفعه لثبوت النون نيابة عن الضم لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل يبقى معنا وجملة يختلفون في محل نصب خبر كان وجملة كانوا فيه يختلفون لا محل لها من الإعراب صلة الموصول طيب نريد قلنا خبر إنه لا يفصل جملة يفصل من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إنه والجملة كلها ابتدائية لا محل لها من الاعراب بعض المصطلحات التي ذكرتها وذكرها الاخوه قبل قليل ستمر معنا ان شاء الله خلال هذه الدروس وفق الله الجميع صلى الله على نبينا محمد